ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا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 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أولى بِهَا صِنْيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ من نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانه وأضعف جندا ويزيد الله الذين احتجدوه هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا الله